الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبعد, وبعد فهذا هو الدرس الثالث والأربعون في سلسلة دروس السيرة النبوية ونحن نتحدث عن السرايا التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبائل والكتب التي وجهها إلى الملوك ورؤساء الدول في ذلك العصر ذكرنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمر بن أمية الضمري برسالة إلى النجاشي ملك الحبشة وأرسل أيضا دحية الكلبي الى هرقل ملك الروم و ارسل لعلنا وقفنا هنا عبد الله ابن حذافه السهمي الى كسرى ملك الفرس يدعوه الى الاسلام وأرسل معه كتابا اليه لما وصل الكتاب إلى كسرى وتلي عليه وترجم له أخذه ومزقه نعم وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مزق الله بلكه ولم يكتفي كسرى بهذا بل أرسل إلى باذان عامله على اليمن كانت اليمن كما نقول بالمصطلح الحديث اليوم مستعمره تحت سلطه الفرس نعم وكان وليها من قبل الفرس باذان ارسل كسرى الى باذان يقول له ابعث برجلين جلدين الى هذا الرجل اي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلياتيان به يعني مغفورا فبعث إليه باذان فعلا برجلين جلدين كما طلب كسرى وكتب باذان إلى رسول الله كتابا معهما أن يسلم نفسه إليهما ليذهبا به إلى كسرى فقدم المدينة ومعهما هذا الكتاب ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآطياه الكتاب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ارجع عني يومكما هذا واتياني غدا يعني أعطوني فرصة لفكر هكذا يعني قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فانصرف وعاد إليه من الغد فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ صاحبكما يعني باذان أن ربي قد قتل ربه في هذه الليلة لسبع ساعات مضت منها نعم حدد الوقت بالساعة والدقيقة وكانت ليلة الثلاثاء لعشر ليال مضينا من جماد الأولى سنة سبعين من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أيضا رسول الله لهما وأخبراه أن الله تبارك وتعالى سلط عليه ابنه شيرويه ابن كسرى شيرويه له فرجع الى اليمن بذلك الخبر فكان الامر كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم هو وجمع ممن كانوا يديرون شؤون اليمن هناك يعني اسلم باذان وبعث ايضا رسول الله في من بعث الحارث بن عمير الازدي إلى عظيم بصرة من قبل الروم يعني عظيم بصرة عربي لكنه تحت قيادة الروم في بلاد الشام بلاد الشام أيها الإخوة كانت بلاد مستعمره من قبل الروم ومصر أيضا بلاد كانت مستمرة يعني الرومان كانت مملكتهم هناك في الفرنجة في أوروبا لكن اقتحموا واستعمروا كثيرا من البلاد العربي فكانت الشام مستعمرة تحت أيديهم وكانوا ينصبون عملاء لهم من العرب ليقوموا كما في هذا العصر يعني خدما لهم هم عرب لكنهم يمثلون السلطة الأوروبية نعم السلطه الرومانية أعطى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عظيم بسرة يعني والي بسرة من قبل الروم اسمه شرحبيل بن عمر الغساني قرأ الكتاب نعم وغضب فاوثق رسول رسول الله رباطا وقتله ولم يقتل رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم غيره نعم وبيد من قتل؟ بيد عربي وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتب كثيرة أخرى إلى الأمراء العرب غير العرب المعروفين في ذلك الأصر أسلم كثير منهم والكثير منهم لم يسلم في هذه الفترة أيضا يعني بعد صل الحديبي وقبل الفتح الذي سنتحدث عنه تلاحقت الوفود التي أرسلها رسول الله إلى هنا وهنا وهناك ليبلغ عن طريقهم الناس دعوة الإسلام وليدعوهم إلى الدخول في دين الله عز وجل معرفين هذا الإسلام الذي ابتعث الله به الرسل والانبياء جميعا أسلم كثير من هؤلاء الذين أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من لم يسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل إليهم يؤدي هذه الرسالة وأسلم أيضا في هذه الفترة كثير من صناديد المشركين من أهل مكة وكان من أبرزهم سيدنا عمرو بن العاص وخالد بن الوليد والتقيا معا في طريقهما إلى المدينة المنورة يروي ابن إسحاق عن عمرو بن العاص يقول خرجت عامدا يعني متجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فلقيت خالد بن الوليد بهذه الفترة يعني قبل الفتح وهو يعني مقبل هو الآخر يعني متجه فقلت له الى اين يا أبا سليمان ابو سليمان خالد بن الوليد نعم قال اذهب والله لاسلم فحتى متى فقال انا والله ايضا خرجت لاسلم فاتيا معا ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم واسلم كان اسلام كل منهما ظاهره من اكبر ظواهر الاسلاميه في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هذه هي خلاصه هذه الفتره قبائل ارسلها رسول الله الى كثير من البلاد العربية التي تحيط بالجزيره العربية ورسائل ارسلها رسول الله الى من يعرفه من ملوك ورؤساء العالم أظن أيها الاخوه أن هذا الذي ذكرناه يبرز يعني معلمة من أجل معالم هذه الفترة وتميز هذه الفترة عن الفترات السابقة قبل صلح الحديبي قبل صلح الحديبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون مشغولين دائما بالحروب التي كانت تشن عليهم من هنا وهنا وهناك فلم يكد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال تلك الفترة يفرغ من الحروب للنظر في شأن الدعوة السلمية وإرسال الرسائل والكتب لكن ما إن وضعت هذه الحروب أوزارها وتم الصلح صلح الحديبي كما رأينا بين مشركين مكة وبين الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهدأت النفوس وأغمدت الأسلحة وفرغ العقل وتهيأ للتفكير اتحول المصطفى صلى الله عليه وسلم عندئذ لابلاغ الناس وهذا هو الأساس رسالة الله سبحانه وتعالى الدعوة إلى الله أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسنة كانت الدعوة آنذاك محصورة في الجزيرة العربية لكنه لم يبعث إلى عرب الجزيرة العربية فقط أرسل إلى العالم كافة خلافا لما يزعمه فريق من اليهود فريق من اليهود يعترفون بنبوه رسول الله لكنهم يقولون هو أرسل إلى العرب الجزيره الجزير العربي ولم يرسل إلينا لا كذبوا وهم يعلمون أنهم كاذبون نعم وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين نعم ثم عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يبرد الموضوع شيء آخر فارق ثاني الحروب اللي كانت قبل صلح الحديبية كانت كلها تقريبا دفاعيه وكيف نعم يجد رسول الله اهل المدينه ان العدو قد اصبح على مقربه منهم فيخرجون للدفاع عن مدينتهم ويخرجون للدفاع عن اسلامهم غزوه بدر هكذا غزوه احد هكذا غزوه الاحزاب هكذا نعم عندما وضعت الحرب اوزارها وسرى الصلح الذي رأيناه نعم. انتقلت الدعوة الجهادية إلى مرحلة أخرى نعم. الآن أصبح المصطفى صلى الله عليه وسلم يترقب وينظر حال كل من يخطط لاعتداء على المسلمين يبادئه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرب بالأول ما كان الأمر هكذا نعم، ففي هذه الفترة وجدنا مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام فاجأ أهل خيبر بالقتال ولم يكن هذا شأن الرسول قبل صلح الحديبيه الآن النبي عليه الصلاة والسلام يواجه العدوان لكن لم يعد واجهه ينتظر حتى يأتي العدو إلى مشارف المدينة ويحيط المدينة وعندئذ لا عندما يعلم أنهم يخططون يبدأ نعم فالنبي بلغه وكان للنبي استخباراته وهذا أمر ضروري علم أن اليهود يخططون مع قبيلة غطفان من أكبر القبائل العربية لطبخ حرب لاهبة ضد المسلمين فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع الطريق بين قبيلة غطفان وبين خيبر حتى يقطع صلة بينهما واتجه إلى خيبر. كذلك سنجد أيضا نماذج أخرى من هذا القبيل. محرمت كل من يمنعه عن الدخول في الإسلام الحقد والعدوان. إذا هو عدو يقاتل اذن هو عدو يحارب هنا لاسيما في هذا العصر كثير من الباحثين حتى العرب والمسلمين يتساءلون طيب نحن في عصر الحريه وباي حجه يجوز للمسلمين ان يفرضوا على غيرهم الخضوع لمجتمعهم الخضوع لسلطانهم لدينهم ونحن في عصر الحرية وربما صوروا من الإسلام يعني فعلا كما نسمع اليوم إرهابا وصوروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إرهابيا إلى آخر ما تسمعون ما الجواب عن هذا الجواب الباري عز وجل قال لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي وعند جمهور مفسري أن لا هذه ليست ناهية هي نافية يعني لا يتأتى الاكراه في الدين لا يتأتى لأحد أن يكره إنسانا على التدين بدين لماذا؟ لأن التدين مكانه القلب فأنت لا يتأتى منك أن تكره أصحاب القلوب على توج لكن تكره الألسون يصير غير والباري عز وجل قال فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين لكن الإسلام له قانون أليس كذلك له نظام أليس كذلك طيب والإسلام جاء ليعم العالم كله جاء لي عم العالم كله والناس تحت سلطان هذا الإسلام لهم إذا شاءوا أن يدخلوا في الإسلام ولهم إذا شاءوا أن يظلوا على دينهم الذي يشاء لكنهم ما داموا تحت مظلة الإسلام ينبغي أن يخضعوا لنظامه لسلطانه لقوانينه ك أي دولة أخرى. المواطنين في دوله من الدول استعصوا على نظام الدوله التي هم فيها قالوا نحن احرار لا نريد ان يعني نخ... هذا القانون ان يفرض علينا الدوله بتلزمهم وبتحاربهم وبتقاتلهم انتوا قاعدين في مجتمع له نظام اذن ينبغي ان تخضعوا لهذا النظام اعتقدوا اللي بتكون ياه ولكن ينبغي ان تخضعوا لهذا النظام طيب رب العالمين أولى من العباد بهذا إذا كان دوله لها أن تأمر رعاياها بالخضوع لنظامها أفلا يحق لمولانا وخالقنا جل جلاله أن يأمر عباده لها رعاياه عباده بأن يخضع لنظامه ولسلطانه واضح هذا الكلام من هنا جاءت هذه المرحله الثانيه نحن الان مدعوون الى ان نبسط سلطان الاسلام في العالم كله ما معنى نبسط نظام الاسلام وندعو الناس الى معرفه هذا الدين وندعوهم الى ان الله قد امرهم بان يخضعوا لهذا الدين وأن يصطبغوا بعقائده فإن استجابوا فبها وإن لم يستجيبوا ينبغي أن نهددهم بعذاب الله سبحانه وتعالى الذي ينتظره وإن رأينا أنهم يريدون أن يناصبون العداء أو يكمموا أفواهنا أو يمنعون من بث كلمة الله سبحانه وتعالى بين الناس عندئذ يجب علينا أن نقاتله إذا استطعنا فاستطعنا إلى ذلك سبيلا هذا الكلام الذي أقوله لكم الآن مطوي عن أذان كثير من الناس بل في كثير من المجتمعات لا يجرؤ بعض المسلمين أن يقولوا هذا الكلام نعم لأنه نحن في عصر الحرية أنت في عصر الحرية لكن هل تستطيع في أمريكا أن تخالف بندًا من بنود النظام الأمريكي لو خالفته رأساً لن أوقبت. نعم الآن أمريكا تتجسس على مواطنيها بأشكال من التجسس لا نعرفه نحن في بلادنا أين هي الحرية؟ لماذا؟ لأنها في الواقع تريد أن تجبر الناس على النظام القاهر الذي تقودهم إليه يا عشبر زيد من الناس يقود قطيعاً من البشر لما يريد وما ينبغي أن يناقش وما ينبغي أن يعترض عليه ورب العالمين عندما يريد أن يسوس عباده بنظام يضمن لهم العدالة والرخاء والتوادد وصورة القربة وازدهار الحياة الاقتصادية و. ثقافيه والانسانيه كلها ها نحارب هذا النظام كيف يكون هذا اول ما ينبغي ان نعلمه مظهر الفرق بين هذه المرحله ومرحله التي قبلها هذا الكلام الذي اقوله لكم لا خلاف فيه لا بين الشافعي ولا الاحناف ولا المالكي ولا الحنبلي الفرق في مساله اخرى عندما نقاتل من نراهم ينصبون لنا عداء, عداء يخططون لعداوة نقاتلهم لنجبرهم على الإسلام أم نقاتلهم لدرء العدوان هنا يقع الخلاف. في الفقهاء من قالوا لا نعم نقاتلهم من أجل درء العدوان نعم ويستدلون على هذا بآيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى ويعني هذا موضوع آخر لكن إجبار الناس على أن يستظلوا بظل النظام الإسلامي وبالقانون الإسلامي والمجتمع الإسلامي والأحكام الإسلامية أعتقد ما تشاء لكن ينبغي أن يكون القانون الذي تخضع له هو هذا القانون طيب نحن إذا لم نخضع لهذا القانون سنخضع للقانون الآتي من أمريكا ترى القانون الفرنسي الذي يحكم يفرض علينا خير ام القانون الالهي اذا تركنا هذا القانون ناخذ القانون الفرنسي يعني معناته او ناخذ قانون ثاني من القوانين الارضيه لا نعم نخضع لقانون الله سبحانه وتعالى ثم انت وشأنك هنا ننتقل الى نقطه اخرى لاحظنا ايها الاخوه ان هرقا لما قرأ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن أبيت فإنما عليك اسم الأريسيين أو فإنما عليك اسم الأريسيين نعم إلى آخره نظر وأراد أن يدخل الإسلام وجس نبض نعم رجال الدين الذين من حوله قال هل لكم في ان نتبع عيسى ابن مريم فيما جاء به قالوا ما هو قال نستجيب لدعوه هذا الرسول لانكم تعلمون ان عيسى قد بشر به فنخروا نخر نعم حمر الوحش يعني تصايح وكذا وقالوا لا نخرج من دين عيسى بن مريم أي دين يعني الدين العصبي الذي اختلقوه هم نعم عندئذ خشيه رقل على ملكه والتف على الموضوع سريعا وقال لا أنا أحببت أن يعني أجس النبط أحببت أن أرى مدى عزيمتكم ومدى ثباتكم على مبدئكم والآن أنا اطمئنيت الى انكم يعني ثابتون على هذا النهج إلى آخره خشية على ملكه هذا الذي وقفنا عليه بالأمس يوضح أن كثيرينهم اليوم وبالأمس وإلى أن تقوم ساعة يمنعهم من الإسلام شيء واحد العصبية للذات العصبية ل تاريخهم العصبيه لما عرفوا به العصبيه لآباء